استمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق هو يحب الدجاج لكن لا يحب اللحم هي تحب العسل لكن لا تحب الزبدة أنت تريد الشاي لكن لا تريد القهوة أنت تريدين البقلاوة لكن لا تريدين الكنافة